فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول, يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إ ل ي ه م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 الله غفور ر ح ي موسوعه النابلسي م ا ل ه ع ل ذ ي ق ا ت للعلوم و ك م في ا د ي ن م ي خ ر ج ك من د ي الاسلاميه ر تبروهم ك م أن ت و ق س ح انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أ خ ر ج و ك م من دياركم, دياركم وظاهروا على إ خ ر ا ج ك م أ ن تولوهم ومن يتولهم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 و َ ا س ْ أ َ ل ُ و ا م َ ا أ ل ن ْ ف َ ق ُ ا َ ل س ي َ للعلوم الاسلاميه َ وَإِنْ فاتكم شَيْءٌ أزواجكم إلى الكفار م ف ت و ا الذين ذهبت أ ز و ا ج ه م ا ل ن و ا ب ل ا ا ل ل ه ا ل ذ ي أنتم ن م م به ؤ و ن ي ا أ ي ه ا ا ل ن ب ي إ ذ ا جاءك ا ل م ؤ ي ن الجينات يبايعنك, يبايعنك على أ ن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا, يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك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 لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ياسوا من ا ل آ خ ر ة كما يئس ا ل ق ف ا ر من أ ص ح ا ب القبور